elaq alnasunfan ala alali ulali fi alsamai elaq alnasunfan em ma yzidun wa em makar obha elaq alnasunfan ala alali ulali fi alsamai nasus in fan maia zi di yun wa in maia zi di yun waj jolbi sima hamil himau yubba wajula l'angsa maasha allah halal halal lindihil wishu fi l'ajab wiraqib bruh hajsa maasha allah fidua fidua stadrak اي اي قلبي السما حامل حما اتباع وعع للانصار من وين هو شو هو العجب تراقب بروح الشط يا حي قر لا تندل يسمع جواب الجفاف عالق زهير بكربله نفس الخلق لك عما <تصفيق> عالق زهير بكربله نفس الخلق لك قل <تصفيق> يا ابن عدنان تنشؤ قريش الشامح حجر الجهلاء الناس انفان اما يجيون واما كربله annaas annaas allah subhan allah al ali al alim bisamaa' annaas annaas in faan em ma yaji yalla hadi wasma' an bayn al khiyam wa arafa al sharr al maknoon tan galghu la ma ushayida يعني ابادر وجو اه تنغل غلامه وسيده يعني ابادر وجو اه ميثم قبل عاب استرى ميثم قبل عاب استرى تحشيه صاير مجنون بالعشق يخلع لا درع لو بيده يخلع لعيونه Hey, hey, hey Ma yitam qabil habis tara Bih si an sair ma genuun Bih l'aishik y'khla' la dira' L'o bida y'khla' la aiyun Tana wa ma kan Tariqum y'rua ila yom albaqai Alnaas u'cenfan Ima yasidiyun w'am يا ناصصن فان هل علي روحي عديت بالسماء الله ناصصن فان امي يسير كل شي صبح بالطف مثل ما ضيق حتمن ينعاه ايي أي أي أي أي أي أي كل شي صبح بالطف مثل ماضيك حتما ينعاد صفح برير بكربلة تلقاكم اي لبن زياد تلقاكم اي لبن زياد عيسى الحضرت بشدته من ننصلب بالأعواد عيسى الحضرت بشدته من ننصلب بالأعواد ودّالك بروحة وهب ينصر حسينك من راد ودّالك بروحة وهب ينصر حسينك من راد في الدين أديان يجمعهم لله حق الانتمائي في الدين أديان يا جماعه هم لله حق الانتماء الناس انصاف اما يزيدون واللا <صفيق> اشك موقف مو وقت ما يهتم بعمر انسان سلمان بن ظاهر صبح للشيب صاروا عنوان يا عم تقله زينبك يا عم تقله زينبك من تحكي زينب قرات من تحكي زينب قرات كل ما نفسها الفاطمة يا عم تقل السلمان يا عم تقل السلمان حد سار عنوان حبهم يرقى إلى أفق السماء الناس صنفان إما يزيدي وإما كبلا الناس الناس لا تتعب لا تتعب لا تشبك <تصفيق> عليه وعلى السماء الناس الصالح ما يزينون واحد يا بهاي اي اصحاب ابنك مو بشر اعظم بعد بالتكوين خالقهم انا بحكمتي قالب ذهب مو من طين هي خالقهم انا بحكمتي قالب ذهب مو من طين ثانيه ويس القرنو يكمل الجيش بصفي يا للحر ينتظر يكتمل عد ال70 يكتمل عد ال70 ثانيه ويس القرن ويكمل الجيش بصفي يا للحر ينتظر يكتمل عد ال70 هذا بانسان الا يعود الفضل في حال اجتماع الناس صفان Amma yasu Allahumma karbala ayy anas usan ba ala aliyun aliyun bisama'i anas usan ba amma yasu alahumma karbala ayy anas مقتل الحجر وقت الفرض وبكربله شفت اصحى مقتل الحجر وقت الفرض وبكربله شفت اصحى جل اجى وقت الفرض وقفه وبهيئه محره قصدورهم يا بل حسن قصدورهم يا بل حسن لنا بالمفتوح ابواب خلد وطول الدهر كلهم شباب وشيب كلهم شباب وشيب <تصفيق> والدهر يومان والدهر يومان يوم لكم يوم عليكم في القضاء الناس انفان ما يجي ديون واما رشمي